يشفيك رب البرايا المبتدي بالعطايا عفا وحط الخطايا وزاد اجرا وحسنا, وزاد أجراً وحسناً, وزاد أجراً وحسناً نادتك كل العيون عبرة وشجوني دعت بدمع هاتوني يزول ليل المعنى يزول ليل المعنى يشفيك من كنت دوما بذكره تتغنى والحال تحسن لما أحسنت بالله ظن Textning Stina